بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى فاما من أعلم وَاتَّقُوا وَصْدِ قَبِيلْ حُسْنًا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ دَخَلَ فَسَوْفَ نُؤْنِيهِ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُنْعِمُ عَنْهُمَا <متحدث> إِنَّ عَلَيْنَا للهدى الْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى <فأنذرتكم> نارا نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الذي الَّذِي وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يَتَذَكَّرُ وما لأحد عنده من نِعْمَةٍ تجزى إلا ابتغاء وجهرا ولسوف يرضى